Shiva is the one who is the one who is the one who is the one who Ik zal in ورد بكر الأكبر الذي عادوا لما في القناة قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خَلَقَ الْسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْحَيَاءَ من وَالْحَيَاءَ Akko, wanthbukkan, wanthbukkan, wanthbukkan, wanthbukkan, wanthbukkan, wanthbukkan, wanthbukkan, wanthbukkan, بسم ربك الذي خلق. اقرا وكن اقرا الذي علم بالقلم علم الانسان ما Ya Allah inna al-mulaka Hello uh -oh. Kennis van de heer in All <laughs> than your last month. My... You <laughs> إننا أنزلناه في ليلة القدر وع... Bismillah. Mm -hmm. زيدة القدر خير من ألف If the angel walks in لَن نَّعْجَلَ بِكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تُسْرِعْ بِهَا حتى اللَّهَ لَا يُعَجِّلُ رسول من الغالي الثلو سعفا مطهرة فيها كتب الخير وَلَا تَفَرُّقَ الَّذِينَ مُوتُوا الْكِتَارَ إِلَّهُ لَا بِالْبَعْدِ مَا جَادَ One وَمَا أُمِنُّهُ إِلَّهِ يَعَبُدُ اللَّهَ مُصْرِصِينَ لَوْتِ لِنَفْتُ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نير جهنم خالدين أولئك هم شعور طريقة الذين of All the uh...